بها قال سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم والعلماء ورثة الأنبياء قال فيهم سبحانه وتعالى في هذا المقام فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولفضورة الفتوى وأهميتها وعظم مكانتها فقد كان السلف رحمه الله تعالى يتدافعون الفتوى كل منهم يحيلها على صاحبه طلبا للسلامة والخلاص من تبعاتها ومن أعظم ما ابتليت به هذه الأمة أناس دعاة على أبواب جهنم اندلقت السنتهم بالباطل واندلعت أصواتهم بالضلال فظلوا وأظلوا وبفضل الوسائل الإعلامية الحديثة كالإنترنت والقنوات الفضائية ونحوها شاعت وتفشت الفتاوى من كل صقع وحدب وصوب وانبرى لها أناس ليسوا من أهل الذكر ولا أهل الفتوى وهنا تكمن الخطورة فظهرت فتاوى مشبعة بالفتن شرعت وحللت وأباحت الضرورات الخمس النفس والعقل والدين والمال والعظم فصدق قول صحابه النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار أيها الاخوه وفي الفتن خاصة يكون للفتوى شأن خاص وأهمية عظمى ينبغي أن لا ينبري لها إلا الجهابذة من اهل العلم وكبار العلماء الذين شابت لحاهم فيه عن أهمية الفتوى وأثرها في زمن الفتن ننصت الليلة ونطلب العلم وإياكم بين يدي عالم جليل ومرجع في الفتوى وجهبذ قضى عمره في صدمة العلم وحاجة الناس للعلماء تكسرت على نصال علمه وانزوت فتن لطالما طلت براسها فكان لها فشكر الله له واطال بعمره في طاعته ورضاه نسعد جميعا ايها الأحبة وارحب باسمكم صاحب الفضيله والمعالي العلامه صالح بن محمد الحيدان فمرحبا بشيخنا في جامع الراجح بحي الجزيرة ضمن سلسله يعدها الجامع بهذا الخصوص تحت عنوان المنهج في التعامل مع الفتن نبداها بهذه المحاضرة لحاجة الأمة إلى الالتفاف في مثل هذه الاوقات حول علمائها والزام غرز ولاتها ليبقى الدين عزيزا والامن سائدا الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون فليتفضل شيخنا مشكورا ماجورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه وجاهد في الله حق جهاده ترك امته صلى الله عليه وسلم على محجه بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك صلوات الله وسلامه عليه هو الناصح الامين الذي ما من خير يعلمه الا دل الامه عليه وارشدها للاخذ باسلامه ولا أمر يضر الأمة ويبعدها عن رحمه ربها ورضوانه إلا بينه صلوات الله وسلامه عليه وحذر الناس من سلوكه فهو عليه أفضل الصلاة والتسليم أنصح الخلق للخلق وأكمل الخلق إيمانا وأضرهم في كل عمل صلوات الله وسلامه عليه وضح للناس الحلال والحرام وبيّن للناس علاقاتهم فيما بينهم وعلاقاتهم بربهم وعلاقاتهم في أهليهم في بلوتهم ومنازلهم وعلاقة الناس بالآخرين من أصدقاء وأعداء كل ذلك بيّن في شريعة الإسلام واضح لمن تقصد معرفته والإطلاع عليه لما فهم من كتاب الله جل وعلا وبينه رسول الله الذي خلفه الله أن يضين للناس ما نزل إليهم من ربهم فبين أكمل بيان صلوات الله وسلامه عليه والناس دائماً وابدا محتاجون لكل ما يقربهم إلى سيرة نبيهم ومسيرته في حياته صلوات الله وسلامه عليه وإلى سيرة ورثته ومسيرتهم وهم أهل العلم فإن الأنبياء لا يورثون جرهما ولا دينارا لا, لا يورثون مالا ولكن يورثون ما هو أنفس من المال يورثون العلم فمنى أخذ من العلم قدر كبيرا أخذ ميراثا جزلا كريما وفاز بأن يكون من حملة ميراث النبوة الذي هو أشرف موروث الذي هو بيان الحلال والحرام وبيان فضل العبادات ومساوئ الجرائم والمحرمات وأهل العلم في كل وقت أخذ عليهم العهد في الأزل أن يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم وهم يقومون جبتبين ومما علمت أن مجال جل جلستنا هذه الليلة أنه يدور حول الفتية وما ينبغي أن تكون عليه وما ينبغي أن يكون الناس في تطلبها فإن السائل عن أمر ما يستفتي فيه يسأل عن دين فعلى من يبين له أن يتذكر عرضه على الله يوم يقوم الناس لرب العالمين وانه مسؤول عن ما يقول وعما يختم فليتقي الله وليأخذ بالأسباب أو بالسبب القوي الذي إذا أخذ به صادقا أصبى به إلى أمن وأمان وعزة وكرامة أن يتقي الله جل وعلا الا يقول عما لا يعلم الأمر كذا وكذا وقد قال أهل العلم إن طالب العلم إذا غفل عن لا أدري وصيبت مقاتله في زمننا هذا وقد تخثرت وسائل الناقلي والإبلاغ والإشاعة كثر الناس الذين يتطلعون لان يقولوا ومما, لك ومما لا شك فيه أن الإنسان يحاسب على قوله فلينظر القائل إذا قال قولا هل قوله هذا رضا لرب العالمين؟ ولا يترثم عليه سوء ولا مكروه ويقوله عن بصيرة ومعرفة فيما يقول مع الحذر أن تزل به قدم أو أن يقفح به لسان فيجمح به كلامه وبيانه ويقصد من وراء ذلك ما لا يرضي الله جل وعلا هذا الزمن الذي اصبحت وسائل نشر الكلام مهيئة لكل من أراد أن يقول صار الناس محتاجين حاجة قوية الى ان يتحروا عمن يتلقون دين الله يقول علماء السلف كعبد الله المبارك وطبق فيه ومن جاء بعده إن هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم يعني ينبغي للواحد إذا أراد أن يسأل أن يحرص في التحري وينبغي للمسؤول أن يذكر العرض والجزاء لأن من يقول عفيد دين الله كأنما يوقع عن رب العالمين كما سماهم ابن القيم رحمة الله عليه في قوله اعلام الموقعين أو اعلام عن رب العالمين فلينظر لماذا يقول هذا الكلام عن علم وإن كان عن علم هل كان يقوله ابتغاء مرضى الله؟ لأن الإنسان ولو قال علما إذا قاله لطلب آخر لن ينفعه ذلك العلم ولم ينتفع به كما في حديث أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة منهم العالم ومنهم المقاتل في سبيل الله ومنهما الغني الجواد فالإنسان إذا عمل الأعمال التي يحبها الله ورسوله وعليها سمة من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحمد الله وليكن همه إرضاء رب العالمين وإن وجد لنفسه ميلا فليمنعها وإذا عجز فليتخلى فان حديث اول من تسعر بهم النار يوم القيامه الثلاثه في الصحيح منهم عالم تعلم العلم ليشار اليه بالبنان ويقال هذا عالم ويقتحون له مكانته ما كان يقصد بذلك العلم ان يعمل بما علم وان يرشد الناس ليعملوا بما علم يجاوب به فيستنفى يقول ربي تعلمت فيك العلم وعلمت فيقال لا تعلمت أولي قال عالم وقد قيل ثم يؤمر به إلى النار فالإنسان يحتاج في مجالات حياته أن يراعي مقاصده في هذه الحياة والنفس أمارة بالسوء إلى وجد منها جنوحا وجموحا لما لا يتفق مع مقاصد الشريعة فالإعضاحة الفتوى كان الناس في السابق ما بين مشؤول عنها وما بين مكتفين وبين مكتف بغيره ولم تكن الوسائل الوسائل قد طفح كيلها وارتفع علمها لكن في زمننا هذا صار فيها مماراة ومجاراة وتطلع وضرب بعضها ببعض فالإنسان عليه أن يحذر أن يزل به لسان أو قلم ثم يكون سبب بشقائي بيت أو أسرة أو جماعة أو غير ذلك ليتق الله لما كثرت الفتاوى والقنوات والقضائيات وغيرها رأت السلطة في المملكة العربية السعودية أن الأمر يحتاج إلى خطام وازمام وأنه ينبغي على يتسلم لل. ولكن إلا من يكون مؤهلا وعلى المؤهل أن الله الله جل وعلا يكون فيما يقول وما يجيب به يجب هو يكون الخلق يجب ان يكون الله يجب ان يكون الله يجب الله كان ان يكون الله عليهم ومن جاء بعدهم يتدافعون الفتيار يسال الشخص ويقول سألوا فلان يسألوا فلان وفيما يروى أن صديقا لعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص من اكثر الناس روايه للحديث كما يقول ابو هريره رضي الله عنه ان ابا هريره يرى أنه اكثر الناس حديثا عن رسول الله قال الا ما كان من عبد الله بن عمرو فانه يكتب ولا اكتب فجاءه السؤال يساله فاشار اليه وقد ذاك الجالس وكان السؤال في المدينه فذهب الرجل وسال الجالس واذا به عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر من اهل الفتوى في عهده فافتاه فجاء الرجل وقال لصاحبه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كذا وكذا يعني ذهب لذلك جالس وعشر الى ابن عباس وابن عباس اصغر سنا من عبد الله بن عمرو بن العاص فلما ذهب اليه الفتى واذا هي فتوى تشبه فتى بن عمر فرجع اليه فسكت قال وما تقول قال اقول بقولهما هنا كان امسان عبد الله بن عمرو بن العاص مع ساعه, ساعة مرويات يحاول ان يرد الفتيا عنه فينبغي للواحد بقدر المستطاع والعلماء راوا ان الانسان اذا كان اهل الفتيا وعاته مستفتن وقد ظهر من حال المستفتي شده حاجه الى ولا يتيسر ان يتحول منه الى غيره والمسؤول يعلم الفتيا يفتي وإذا كان الأمر يشكل عليه يحتاج إلى تحول أو بحث يلحظ وإن كان ان تحال إلى غير غيره أحال الفتيا إلى غيره لا شك أن سلف الأمة وأن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم في الجملة خير الناس بعد الأنبياء. ثم إن السابعين هم خير الناس بعد الصحابة. وأشباع السابعين هم خير الناس بعد السابعين والصحابة بعد الأنبياء. كما في حديث عبد الله كما في حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه وعن أبيه، وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس. القرن الذين بعثت فيهم ثم الذي يعني بعد الأنبياء. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يقول عمران بن الحسين لا ادري اعد بعد قرنه قرنين او ثلاثه وابن مسعود لم يذكر الله قرنين النبيهم الصحابه والقرنين بعدها. ها اذا كان هؤلاء الذين شهد لهم أكمل الخلق إيمانا وعلما بانهم خير الناس ومع ذلك يتدافعون اخوتيا ويحرصون ان يتولاها غير المسؤول فليكن لنا فيهم قدوه ما امكننا ذلك واذا احتاج المرء الامر الى ضروره البيان فليستخر المسؤول استخد الله جل وعلا وليسأل ربه أن يثبت، فإن الإنسان مهما اوتي من ذكاء وفقنة ومهما ظن أنه مطلع وفاهم فينبغي أن يكون حذرا سئل الإمام مالك في ظني عن ست وثلاثين مسألة ولم نفتي إلا بعدد اقل من الست وفي كل وحده يقول لا ادري فتعجل أتقول أنت لا أدري قال اخبر من وراءك النبي لا ادري نحن نشكر له خادم الحرمين الشريفين وما صدر منه من تنظيم الفتوى ونسال الله جل وعلا ان يجعل لذلك اثرا نافعا في بلادنا وينبغي للإنسان إذا سئل أن لا يبادر بالجواب إلا في حال الضرورة لا تقبل التأخير لكن يتأمل وينظر عواقب الفتيا وأثرها وينظر, وينظر, وينظر إلى أثرها ويتأخر أيضا عن ملابسه. فإن قد يحيط بالمستفتي امور فاستدعي أن يفتى بغير من قد يفتذه فالمفتي عليه أن يتقي الله جل وعلا ويشكر رده الذي منحه من العلم ما جعله مقصدا لمن يستفتونه لكن عليه أن يحرص على الاستعدادية ليوم العرض والجزاء يوم لا ينفع عمر ولا بنون إلا من اتى الله بقلب سليم وينظر فيما يقول ينبغي للمفتي إذا أراد أن يفتي أو أهل نفسه الفتياء أن يختار من القراءة في كتب النوازل التي تنزل بالناس ويعدون لطلب الفتوى أن يختار من مراجعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من قراءتها أن يعتني بقراءتي احكام القرآن الكتب كتب في الأحكام المستنبطة من الآيات أن يعلم أنه عندما يفتي ليقرأ أن الله جل وعلا هو الذي أفتع ويفتي في مسائل النساء وفي غيرهن في الكلالة وغير ذلك سيحرص ان لا يقول على الله ما لا يعلم فإن الإنسان إذا قال على الله في علم الله شرعه ما لا يعلم صار متحملا لآثامي من يصدر عن فتواه ومحاسب على أنه قال في علم الله ما لم يعلم النبي صلوات الله وسلامه عليه فيما يتعلق بالحلال والحرام قال إن الحلال مذين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فانظر أيها المسلم فمن اتقى من أراد أن يجعل بينه وبين مواطن الزلل حاجزا ما أمكنه ذلك فمن اتقى فقد استبرأ لدينه وعرضه حفظ دينه على أن يقول في علم الله ما لم يعلم وصان عرضه لئلا يتحدث الناس عن جرأته وتهوره وإقدامه وربما قالوا فيه ما لم يقصد ربما قالوا فيه إنه أراد أن يظهر إنه يحب الظهور أراد أن يكون مرتفعاً في أعين الناس إن المهم أن يرتفع الإنسان عند الله جل وعلا وأن يكون محمود السرعة عنده سبحانه وتعالى ثم إذا رضي الله عنه فسوف تعود الأمور في مصلحته فإن من رضي الله عليه رضي الله من ارض إذا سمس الله وإن سخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس كما أن من يتمس رضى الناس ولو بسخط الله سخط الله عليه وعسخط عليه الناس قد يقول الإنسان في جتيا يرى أن المستفتي يحب منه, منه أن يقول ما يسره وإن كان يرى غير ذلك ثم يقرأ حديث يسروا ولا تعسروا إنما بعثتم ميسرين الرفق ما دخل شيئاً للأزانة ثم يتسول له نفسه أن التسهيل على الناس هو المطلوب لا بيان حكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فيه البراعه للدين والعرم لكن ليكن هم أهم الواحد ايا كان المستفتي والنفتي أن يسلم إلى أسناب مرضات ربه جل وعلا حتى يسلم منا أن اخذ بأسناب العقوبة وحتى لا يدخل في نفسه ما لا ينبغي أن يدخل عليها لا شك أن الناس يقرؤون ما يكتبون ويبث في الإذاعات ولا بد أنهم يرون أشخاصا ما كانوا يظنون أنهم أهل لكثير من الفتاوى إذا رأى الإنسان شيئا من هذا فليحمد الله إذا كان قد انكف هو عن الدخول في ما لا يعنيه ومما لا شك فيه إن من السير الحميدة أن لا يتجرع الإنسان على الدخول فيما لا يعنيه بل عليه أن يكف وإذا ابتلي بالدخول فليستعن بالله وليس ربه جل وعلا أن يسدده فإن ابن آدم عايز لا حول له ولا قوة إلا بالله جل وعلا وهذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام انها كنز من كنوز الجنة ينبغي للإنسان أن يتعاهدها عندما يريد أن يقول وعندما يريد أن يسأل حتى يكون معتمدا على أمر يعينه الله به مما ينبغي أن يعتني به الإنسان في أمر حياته <تصفيق> إذا أراد أن, يسأل أن لا يسأل اختبارا لمن يسألهم فإن بعض الناس يسأل هذا ثم يدعه يسأل آخر وآخر إن كان قصده التثبت والخرص على معرفة العلم فأرجو أنه لا حرج عليه وإن كان يريد أن يجد الأسهل في الفتية وما يرى ما هو الأيسر له ليأخذ به فإن هذا خلل في الدين ينبغي للإنسان الذي يسأل أن يسأل عن ما يمكنه معه أن يوافق مراد الله وحكم الله جل وعلا لا أن يصل إلى ما ترتاح له نفسه ويقبله هواء بل الهوى مبر ويضل الناس كما قال الله جل وعلا لنبيه داود ولا تتبعينها وفيضلك عن سبيل الله ينبغي أن يكون الهدف من السائل والمسؤول الوصول إلى مرضى الله جل وعلا ينبغي للإنسان أن يسأل من سوف يسأله إن كان يعرف الناس ويعرف من هو محل ثقه فليتوجه الى السؤال على حسب معرفته وإن كان لا يعرف فليسال اهل العلم من الاولى بان يسال ومن الاولى بمن تنزل به المسألة المهمة لترضى عليه وعلى طالب العلم الذي يسال عن مثل ذلك ان يكون في موقع المستنصح فإن المسلم اذا استنصحه أخوه المسلم عليه أن ينصح له لأن هذا حق من حقوق المسلم على المسلم وإذا علم أن فلان أرجح رأيا واكثر تحريا للصعب أرشده إليه لأن هذا أيضا من باب التعاون على البر والتقوى والمسلم ينبغي الله لا يغفل هذا الجانب اعني جانب التعاون على البر والتقوى لأن هذه من صفة أهل الإيمان ومما أمرهم الله جل وعلا ده فليحرص المسلم على ذلك إذا شاعت فتوى عن أحد واستنكرها او استنكرت عليه فليبلغ من افتى ان كان طالب حق ومتحريا للصواب نفعه ذلك الاخبار لأن يراجع نفسه ويراجع علمه ويراجع من يثق بهم في استعراض ما أشكل عليه وعلى غيره حتى يكون العمر واضحا وإن كان قد أفتى آخذا بدليل واضح الدلالة على موضع الاستشكال وقد أحسن تنزيل الدليل على المسألة فليحمد الله وليوضح لمن استنكر عليه أنه إنما أخذ بكذا وكذا لمعنى كذا وكذا حتى يحصل على براعة عرضه وحتى لا يخوض الناس في عرضه، فياثمون لأن المسلم ينبغي له أن يكون حريصا على ذن اخوانه المسلمين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. على المسلم أن يكون مهتما بهذا الأمر. رعاية اللي لجانب إخواني من, جا... من ناحية وبيان للحق من ناحية أخرى العلماء اجتهدوا في بيان ما ينبغي أن يعتمد في أمر الفتاوى المفتي في ميدان السعه إذا أشكل عليه امر بامكانه ان يقول انني لا احسن هذا وقال العلماء ان طالب العلم والعالم إذا اذا اغفل كلمه لا ادري اصيبت مقاتله فقد يكون بعض الناس يستحي ان يقول لا اعرف فيرى اهل العلم ان من يهاب ان يقول لا اعرف يكون قد تعرض للخطر عند غير إذا اذا سئل عما لا يعلم ان يقول لا اعلم الله اعلم كان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم اذا سئل الواحد منهم في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القائل الواحد منهم الله ورسوله اعلم وبعد وفاه الله صلى الله عليه وسلم اذا سئل الواحد قال الله اعلم يرجع العلم الى العالم بكل شيء وإذا كان بإمكانه أن يعد من يسأله فلا حرج لكن ليكون الأمر في الإيجاب والامتناع تحت مجال الرجاء والخوف الرجاء بان يثيبه الله جل وعلا على الإيجابة إذا اجتهد في تحري الصواب والخوف على أن لا يقف في موقف يكون تعدى حدوده وقال على دين الله وعلى الله وعلى رسوله ما لا يعلم وأكررنا على طالب العلم ان ابتلي بالفتوى ان تكون له صله متاحه كافره بدواوين السنه الحديث ويكثر من قراءتها ويكثر من قراءه القران الكريم ويراجع كتب التفسير ير يحرص على الرجوع إلى كلام العلماء ولا من عرفوا بالتحقيق والتدقيق في المسائل وحسن على الاستنباط وقوة الاستدلال لتكون عند المرأة ملكة في كثير من الأحوال ومع ذلك ينبغي وهو يفعل هذا الفعل ال لا يفعله من أجل إرضاء الناس بل يكون فعله كله منصبا على التماس مرضاه الله جل وعلا والأخذ باسباب النجاة من المؤاخذه ومن يتقل الله يجعل له مخرجا ومن يتوكل على الله فهو حسبه فالإنسان كلما اكثر الانتجاء إلى الله جل وعلا صادقا وجد من الله جل وعلا فيسير الأمور الإنسان ينبغي أن يكثر من السؤال ولسيما طالب العلم أن يلح على ربه بأن يهديه لمختلف فيه من العلم وهو مع هذا السؤال ينبغي أن يكتر المراجعة لكلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما يقوله العلماء وأن تكون ثقته بنفسه متعدية حدودها بل يثق بنفسه وبعلمه لكن بالقدر الذي يحمله على مراجعة كلام العلماء وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا هو ميدان علماء السلف لما قال الإمام أحمد بن حنبل لبعض إخوانه وأصدقائه كعلي بن المديني وهو من أخرانه لا تحدث إلا من كتاب. جاءه الإنسان يسأله أن يملي عليه قال أمرني سيدنا أحمد بن حنبل أو أبو عبد الله أن لا أحدث إلا من لا بد فالإنسان يحرص على أن يحقق ما يريد أن يقوله من العلم بالمراجعة هناك بعض المسائل لا تحتاج إلى كثير مراجعة لكن هناك مسائل تكون غير واضحة المعالم تحتاج إلى قراءة واستعراض، وتفكر في مآلات الأنفاض والمعاني ينبغي لمن يبتلى مثل هذا المنصب الذي الناس يؤهلونه له أن يكون حريصا على نفسه وسلامتها من الوقوع في العطب كثير من الأمور يستفتى فيها وقد تكون في حقيقة أمرها معروضه على القضاء على المخاصمة ينبغي لطالب العلم أن يتجنب الإفتاء في قضية تحت نظر القضاء أو في طريقها إلى القضاء حتى لا يلبس على نفسه وحتى لا يوقع المستفتي بحرج قد يعرض عليه المستفتي امر ما أشكل عليه دون أن يعرض ما يضاد ما يراه فيبادر المسؤول ويقول رأيي أن الأمر كذا وكذا فإذا كانت عند القاضي وهم القاضي بان يقضي بخلاف ذلك قال ان فلان يقول كذا وكذا في هذه القضية فينبغي المستفتى إذا سئل عن شيء ما آله للقضاء أن يقول هذا مرجعه إلى القضاء إلى الخصمات لأن القاضي لا يفتي على سؤال واحد إنما يسمع كلام المدعي ويسمع جواب المدعي وقد يكون من السهل على القاضي أن يستنبط الحكم من كلام الخصمين المدعي والمدعي وقد لا يكون من السهولة بمكان فيحتاج إلى أمر آخر إما إلى بينه ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أوضح معالم ذلك فإنه قال لو يعطى الناس لدعواهم لدنا رجال دماء قوم وأموالهم لكن البينه على المدعي عليه على المدّعي المدعى عليه ذلك لم يكن لدى المدّعي دليل لا يبقى على المدعى عليه إلا الإنكار واليمين والأمر يكون معروف عند القضاة إذا أولئت شيئا من هذه المشاكل عليهم فلهذا ينبغي للشخص إذا تلي بالفتوى هناك أمور كثيرة لا حصمة فيها كالعبادات الطهارة الصلاة نواطن العبادات الفرائض صلاة السفر صلاة الحضر إلى غير ذلك تولي المناصب ليحرص الانسان حتى في المناصب حتى للبديهه لا يحرص على هذا احد الصحابه لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في امر ما عبد الرحمن بن سمره قال يا عبد الرحمن بن سمره لا تسال الاماره فانك ان اعطيتها عما اساله وكلت اليها يعني وإن اخترتها لها وعنت عليها كذلك بقية الأمور بل عد الناس حتى ائمه المسجد الإمامة قال الإنسان لا يستطلع ويطلب أن يكون إماما للمسجد يطلب هذا لكن الاختير وهو اهل فلحظ إلا في حال يرى أنه يوجد منصب لا يعرف أن أحدا يصلح له، فيطلب أن يتولى، وهذا من اندر النادر كما في قصة يوسف عليه السلام عندما قال لملك مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الولاية لما طلبت قال إن لا نولي هذا العمل من طلبه. حتى ولو كان، لكن عند السولي ينبغي لمن يختار أن يحسن الاختيار، أن يكون الاختيار على أساس من العلم والعقل والورع والتقاء. وجميع المناصب في الحياة الدنيا محتاجة إلى علم بهذه المنصب وعقل والى مراعاة لجانب الله جل وعلا لأنه من يتق الله يجعل له مخرجا من يكون همه أن يرضي الله جل وعلا يهيئ الله له سبحانه وتعالى الأسباب المعينة بأن يصل إلى مرضاته جل وعلا فليحذر المسلم من سائل ومسؤول أن يقف مواقف يتمنى أنه لم يقف فيها فلينظر إلى ذلك ما دام في هذه الدنيا يستطيع أن يحل نفسه بمحل فيه امن أو يحلها في محل فيه الحرج وهو في حياته قادر على أن يحفظها وإذا زلت له الحياة وزل به القدم وصار رهين أعماله التي أداها لا أطيل في الترداد ويبدو لي أن هناك اسئله كثيرة وقد تكون الاسئله أنفع للسامع والمسؤول لكني أقول مرة أخرى ينبغي للإنسان إذا أراد أن يسأل, أن يسأل عن أهل العلم الراجح الذين يسمع عنهم أنهم أهل رجاحة في العلم وأنهم غير متهورين في الإجابات أي ليسوا حريصين على أن يقولوا بل يكونون حريصين على أن لا يقولوا إلا إذا لزم الأمر ومع ذلك فإن الأمر من سئل عن علم فكتمه الجمه الله بلجام من النار يوم القيامة لابد للإنسان أن ينظر إلى ما ينجيه من جواب أو امتناع وأن لا يكون للهواء تأثير عليه في مسالكه وكم من واحد من العلم في المتقدمين زل به الهوى حتى ان رجلا عند احد الخلفاء كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن فلم يوبخه الخليفه وقضى قوى حاجته و ولى ما كان من الخليفه إلا, قال الا ان قال لعن الله هذا الشيخ لقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نقل فالإنسان ينبغي أن يحمي عرضه وأن يحمي دينه أسأل الله بأثناء وصفاته أن يوفقنا جميعا لما يصلح حالنا في الحاضر والمستقبل، وان وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء وأن يحفظ على بلادنا أمنها على دينها ودنياها وأن يوفق في أمرنا لكل ما من شأنه يعنى سلمة الله جل وعلا ونصر في هذا الدين والأخذ بجانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبويعه لمن قام الأعلى والاستمرار على ذلك كما أسألوه سبحانه وتعالى أن يجعو لاتأمرنا مفاتيحا خير ومغلق شر وأسباب سلامة لأنفسهم وللبلادهم وللمسلمين في كل مكان كما أسألوه جل وعلا أن يطفئ الفتن المستعصية في العالم الإسلامي وأن يعاجلها بالإخماد بإخماد فيه الخير للأمة الإسلامية في مواطن تلك الفتن وفي غيرها كما أسألوه ان ينصر الحق وأهله وان يذل الباطل وأهله وان يرينا عاجلا غير آجل انحسار الشر وذله انصاره ودعاته وعلو الحق والخير وانتصار اهله وانتشار الفضل في البلاد والعباد كما اساله بأسمائه وصفاته ان يغفر لأمواتنا جميعا ويرحمهم برحمته التي وسعت كل شيء وان يعاملنا بمنه وكرمه بعفوه واحسانه وجوده وان يصلحنا ويصلح ذرياتنا وان يبارك لنا في اعمالنا واعمالنا وما اعطانا وأن يجعلنا من عباده الذين يخافونه ويرجونه ويحسنون التوكل عليه ويصدقون في التعامل معه وفيما بينهم وأن نكون جميعا من الذين يتعاونون على البر والتقوى كما أسأله بأسمائه وصفاته أن يذل الكفار والظالمين وأن يجيرنا من ظلالهم وأن يرينا في الدول الباغيه التي تتربص في بلادنا كالرافة في ايران وغيرهم ان يرين فيهم عجائب قدرته وان يهدي افضل المسلمين في كل مكان وان يصلح حال المسلمين وان يملأ الأمة بلاد الامه الاسلاميه من صدق التحاكم الى كتاب الله والى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو سبحانه القادر على كل شيء آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وأله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جز الله فضيلة الشيخ على ما قدم وأجاد والآن ننتقل إلى الأسئلة فضيلة الشيخ سائل يسأل ويقول هل يمكن أن يفتئ المر بما يعرفه من خلال حديث أو آية او قول او أو قول لأحد العلماء ولو لم يكن عالم او طالب علم لأنه لا يوجد في هذه القرية مثلا أحد من العلماء جزاكم الله خيرا إذا لم يوجد في القرية أحد من أهل العلم فليذهب من يريد الفتية ويسافر الى الفلاد التي فيها العلم وقد كان الصحابة يكون عند الواحد منهم حاجة إلى حديث ما وليس عنده فيسافر سفرا طويلا على الرواحل في ذلك الزمن التي تستغرق ربما الشهر أو أكثر المالفة الأمر الدين ليس بالامر السهل الذي يكتفى له بأدنى سبب ثم الذي يسأل ويكلف إذا أراد أن يتولى هو على الإجابة فليكتبوا الماشر على من السائل ليعتنين بالكتابة وما يحيط بها ثم يرحل إلى ذات التي فيها العلماء ويرضى المسألة عليهم ويدون جوابهم لا أن يكون سمع كلمة ما من عالم او من برنامج إذاعي ثم يقول هذا حكمه كذا وحكمه كذا وحكمه كذا لا دين الله ليس بهذه السهولة دين الله يحتاج إلى أن يحترم ويعظم وأن يخاف من الزلل فيه فكم من انسان زل بمجرد كلمة ثم إن النفس اماره بالسوء إلا ما رحم ربي قد يقول المرء كلمة ويغلط ويستحيي أن يقول قد غلط فيظل المفتد الغلط مستمر على ما يعتقد أنه الصح وهو الخطأ فيعتنى المستفتي عندما استفت ليس بأهل ويا من أفتى وليس بأهل إن الامر يحتاج إلى عناية تامه نعم. نعم أحسن الله إليك هذا سائل يسأل ويقول ان ما حصل من تقييد للفتوى وحصرها على هيئة كبار العلماء كان له حسنات وسيئات وإن من مساوئه إغلاق وحجب كثير من المواقع المشهورة بنشر فتاوى كبار أهد العلم موقع الإسلام سؤال وجواب الذي يشرف عليه فضيلة الشيخ محمد من وغيرهم من المشايخ فقد جمع فيه من العلم والفتاوى التي أصبحت لجميع سكان العالم نوراً يستضاء به هذه الفتاوى التي من هؤلاء إذا كانت الذي يختابه في لجنة الفتوى في هيئة كبر العلماء فترضوا عليهم ولا ندخل في اقرارها واذا لم تكن كذلك ويعوزها الدليل والاستدلال فمن كان في امر مشكل فليرجع ثم ان كتب العلماء موجوده والمسائل التي لا ذكر لها في كتب العلماء هذه نادره العلماء اذا رجعوا الى كتب دواوين الفتوى المتقدمة ومجاميع العثار عن الصحابة والتابعين وتابعيهم وجد أنه متيسره وأقوال محررة ويرجع إليها مكتوبة لا يلتبس في أمرها إذا نقل الواحد فتيا احدا من اهل العلم المتقدمين بنصها من موضع معين وصارت تنطبق على موضع الإشكال فالأمر فيه سعه هذه انا لا أعرف هذه الأماكن التي أشار إلى السائل ولم أطلع عليها لكن اعرف أن الناس ليسوا في حال ضرورة الناس الآن يتصلون بأهل العلم من خارج البلاد الإسلامية تجد مثلا في الرياض يتصل به من في المغرب الأقصى الهاتف من يتصل به من في الجزائر أو تونس أو ليبيا أو الشام أو في فرنسا أو في بريطانيا أو في أمريكا قامت للناس الحجة السهلة في هذا الزمن أما أن يقال لا نضع لكم فتاوى وانقلوا منها كما تشاءون جمعت لكذا وكذا ثم إن الفتوى كثير من الفتاوى قد يكون محيطون بها ما ناسب أن يقول ذلك المفتي فيها ولكن عندما تعرض على من يعرضها على أصول الكتاب والسنة يخشى أن تكون داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والحديث الصحيح نعم نعم الله خير يا شيخ. إذا سأل شخص سؤالا ثم أفتاه أحد المشايخ ثم بعد فترة من الزمن سمع فتوى أخف منها دون تتبع لها هل يجوز لها هل يجوز له أن يأخذ بالاخف او يستمر على ستي على الفتيه الاولى فتون ماجور المستفتي السائل إذا احسن الاختيار وتوجه لمن يساله وكان المسؤول اهلا للاجابه على مثل هذا السؤال فعليه أن يكتفي بذلك العلماء ذكروا ان من تتبع الرخص رخص العلماء سلك طريقا إلى الزندقة ينبغي أن يكون هم المستثفي أن يصل إلى حق فإذا استفتى عالما عرف الناس علمه وعرف بين الناس بانه بأن من أهل العلم والفتية ومن المجربين في سلامة فتواهم فلا يحتاج إلى أن يصل لأن التحول منه إلى غيره فتح باب من الشك على السائل ثم قد لا يكتب بشيء ويصبح في أمر المريج في تلقيه الفتاوى نعم احسن الله إليك هذا سائل يسهل ويقول حاليا في هذه الأوقات تجري مظاهرات في كل بلد من البلدان العربية فسؤالي ما هو موقفنا وموقف مشائخنا من هذه المظاهرات هذه المظاهرات ليس السبيل خير؟ <تصفيق> وإنماها سبيل فوضى وقد سئلت عن هذه المظاهرات في الحرم المكي أكثر من مرة في أيام الصيف في العام الماضي وفي الذي قبله عندما تكون هناك مظاهرات في أي بلد إسلامي تأتي أسئلة لكن هذه السنة تميزت عن السنوات الأخرى بأنه صار فيها مظاهرات وفوضويات متنوعة في بلاد العرب وفي غير بلاد العرب والرأي العام عند أهل العلم أن هذه المظاهرات ليست سبيل خير وأشرت على نصاً الى أن أول مظاهرة في الإسلام كانت تلك التي قامت وقت خلافة الخليفة الراشد علي بن عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان من ثمراتها للاسف قسل عثمان رضي الله عنه أرضاه الخليفه الراشد أحد العشر المبشرين بالجنه أحد الذين قال الذي فيهم ما على عثمان ما عمل بعد اليوم هذه الجريمة كانت في تلك المظاهره ولم يزل اهل العلم يمقتون المظاهرات ولن يزل أهل العلم أيضا يأمرون من تول من رأى من ولي الامر الذي هو في نطاق ولايته الشرعي أنهم يأمرون بالسمع والطاعة في المنشط والمكره ولو استأثر الوالي خليفة كان او ملكا او رئيسا لو استأثر عن الناس بأشياء كثيرة فان نصوص محمد صلى الله عليه وسلم ومفهوم على القرآن الكريم الذي فيه الصراحة بوجوب الطاعة لله ولرسوله ولمن تولى الأمر كلها تقفضي وتقضي بفساد المظاهرات ثم لما جاءت هذه السنة وكثر الخيل وقال ونشطت الدعايات السيئة ظهرت توجيهات من خارج البلاد لحث الناس على أن يضعوا نواساً من المظاهرات ومن مبثلية من الأماكن بمحاولة وضع نواساً للمظاهرات هذا المسجد المبارك لكنها لم تجد ولله الحمد أي صدى في هذا المسجد ولا ممن يكون فيه وراء اهل العلم أن ينشر بيان للناس ليرتدع من في قلبه مرض وليأنس ويرتاح من يدسكون والسكينه للامه فصدر بيان هيئة كبار العلماء المشدد في أمر المظاهرات وأنها ليست سبيل خير بل هي سبيل فوضى وافتراب وشر وبلاء ونحمد الله جل وعلا على نعمه التي لا نحصيها ومن أجلها ما نعيشه على سلامة العقيدة وحمايتها وعدم وجود مظاهر شرك في داخل هذه البلاد لا قبور تعبد ولا قبور يطاف عليها ولا قبور ينذر لها فهذا من فضل الله على هذه البلاد ونسال الله جل وعلا ان يحقق هذا الفضل للبلاد الاسلاميه كلها كما نحمده سبحانه على ما من به من استجابة اهل هذا البلد لبيان العلماء وعدم تاثرهم به الشعارات والصيحات الفاسدة التي تبعث من خارج البلاد او من بعض المرضى في داخل البلاد فنحمد الله جل وعلا على أن الشر بقي مكبوطا والحق زادت رايته ارتفاعا فلله الحمد والمنه في كل ذلك نعم. نعم. احسن الله إليك هناك من من الناس من يفرق بين الأغاني الوطنية وغيرها من الأغاني في الحكم فما توجيهكم في هذا المجال حيث انتشرت هذه الأغاني في كثير من التجمعات أي المهرجانات وجزاكم الله خيرا اولا الأغاني ليست مجال عبادة حتى ولو كانت كما يسمونها أغاني إسلامية الأمور الحسنة في تسبيح الله جل وعلا والثناء عليه وتمجيده لا أن يعطي يرفع يفرح الناس بأناشيد ويسمونها أناشيد شرعية النبي صلى الله عليه وسلم ما أحس على جمع اناشيد من الشعر لتكون مجالا لهم لكن لما يكون الناس في حال كلام واحد وترويح لها وضع معين في مسير ومسيرة وفي حدود ولذلك لم تكن عادة السلف من الصحابة جاء جاء بعدهم أن يكون الناس عند فرح وارتياحهم في مجال أغاني سواء كانت الأغاني عارية عن الآلات او كانت بآلات تبث ويصحبها ما يصحبها من الرقيس الله المستعان نعم حسن أحسن الله إليك شيء هذا سائل يسأل ويقول اتصل أحد الشباب من ليبيا فقال أريد فتوى من الشيخ صالح الفيدان والسؤال هل نقاتل مع من يسمون التوار ضد هذا الطاغية ونحتسب أنفسنا عند الله أم نلزم بيوتنا وتكون هذه فتنة فلا نخرج ولا نقاتل لا أترى هذا الطاغية ب... ليبيلي صنع أول شيء القذافي أنا صيت ولا وفتي في البداية لما خرجت عليه بنغازي وانفصلت واستقلت وتجمعت وعندما نريد أن نجد قلت ان هذا الرجل سبق ان صدر من هيئة كثير العلماء في المملكة أنه غير مسلم. فليس ولي امر مسلم حقيقه انا اعرفه شخصيا ينكر السنه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا حاجه اليها يكفينا القران هذا سمعته انا منه ولا الذين معي آه كبير علماء الجزائر رحمه الله عليه توفي احمد الرحمن وقال رئيس نيجيريا في وقته توفي رحمة الله أبو بكر جومي وأنا ومعنا أيضا آخر تقري من هؤلاء الاربعه واحد وهو مكلمكم لم يمس صرح عندنا بنكاره السنة وكان سبق أن قال لا داعي أن تقول قل هو الله أحد قل أعوذ برد الفلق قل أعوذ برد الفلق هذه للنبي أما نحن نقول الله أحد الله هو الله أحد اعوذ برد إلى آخرة لكن هذه الجملة لما اجتمعنا به منذ 33 سنة في بنغازي لذلك ذهبنا لجنة لمقابلة من كأننا من الرابطة أنكر هذه الجملة لكنه لم ينكر نفيه السنة ثم استمر على هذا وكان تصرف تصرفات غير لائقة وكتبت له في ذاك الوقت إذا كنت تعتقد ما تقول وما سمعناه من أصحابك فهذا كفر لا شك فيه لأنهم يقولون لما ياخذ بيتك ويسكن به أحد أو يستأجر منك أحد يقول لا البيت لساكنه، ولما يقول لك محل تجاره ومصنع وعندك عمال يقول لا ليس لك المحل شركاء لا اجراء هذه لا شك قد لا تكون كفرا في جولتها الا اذا اعتقد ان اخذ مال الناس من ايديهم بدون حق وإعطائهم من لا يستحقه ان هذا جائز شرع ان يكون يكفر فهذا الرجل سبق ان صدر قرار من هيئه كفر العلماء بكفره فاذا قلت هذا ما دام انكم خرجتم عليه فاستعينوا بالله جل وعلا وحد على انتهاء أمره نعم نعم شيخ نتوقف للأذان ثم نلاقي والله شيخ الله أكبر الله الله اكبر الله اكبر لا لا الرسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Ya are كذا في السنوات الاخيره ايضا ابدى شيئا من الدعوه لان تعود الدوله الفاطميه الدوله الفاطميه هذه التي يقول العلماء عن عن اهلها ان ظاهرهم الرفض وان باطنهم الكفر المحض لكنه جاهل هو قد لا يكون يفهم لكن له يفهم اللي هو تكلم في فيما بين نعم أحسن الله إليه. هذا سؤال يسأل ويقول رجل دفع زكاة ماله الى شخص وقال له وزعها على اصحاب الاسر الفقراء هل يجوز له ان يدفعها لطالب علم يستعين بها على طلب العلم لحاجه الناس الى العلم لا سيما في هذا الزمان أحسن الله إليه. لا لا يجوز الاصل في الزكاه انها للفقراء والمساكين وأن لا يعطى الواحد من إجلسكات إلا خدر نفقها التي تكفيه ضرورة إذا لم يكن له دخل سواها في عامه وطالب العلم ذا كان عنده رغبة بطالب العلم إن شاء الله يجد من يعينها على طلب العلم نعم أحسن الله إليه هذا سائل يسأل ويقول كان قد اشترك مع شخص آخر في ملكية فندق خارج السعودية وقد كان بداخل الفندق قنوات فضائية فاضحة وكان زبائن الفندق لا يأتون إلا لهذا الغرض قد صح هذا الشريك الذي معه على إغلاق هذه القنوات إلا أن شريكه رفض ذلك فقام ببيع نصيبه إلى ذلك الشخص وحصل على مبلغ قليل فما حكم هذا المبلغ وهو تائب إلى الله إذا كان هذا المبلغ الربح عندما باع هذا انما باع هذا الشيء ليتخلص من مواقف شريكه التي ادعى ان يرثزم امر امتناع المحرمات على هذا الفندق ان شاء الله لا حرج عليه في ذلك يعني هذا ليس ليف هذا عبارة عن رهن في نفس الفندق الذي كان يملكه هو وشريكه فأرجو أنه هناك حرج في ذلك أحسن الله إليك هذا سأل يسأل ويقول ماذا يترتب على من سأل عن فتوى ثم تبين أنها مخالفة لقوله الراجح الشخص يسأل عن فتوى وأفثى ثم تبين أن القول الراجح يخالفها وتبينا له دليل القول الراجح وأنه ذلك الدليل يستلزم بطلانة هذه الفتوى فإن كانت الفتوى مضت ومضى بهذا فكما قال عمر ذكى على ما وهذا على نفسي نصفي وإن كان لا تتزفى يبلغ من استفته أنه راجع نفسه فرجع عن تلك الفتوى نعم أحسن الله إليه ما حكم من نقل الفتوى من مفتي او من شيخ يوثق بعلمه كأن يقول سمعت الشيخ فلان. يفتي في مثل هذه المسألة بكذا وكذا الله. أول شيء لا أرى الاختفاء بأن يقال له سمعت فلان يفتي فكم من واحد قيل هو أسى بكذا وكذا وإذا بالسامع لم يسمع أول الكلام ولم يسمع آخره فيأخذ جملة ويبني عليها يرشد السائل إلى ذلك الشخص الذي يعتقد أنه أجاب بهذه الفجر ويسأله عن هذه الفترة بالذات ليخبره ويكون في أمره على يقين معكم. أحسن الله إليك هذا سائل يسأل ويقول كثر الكلام عن الشيعة ومذهبهم وفسادهم في البلاد التي يتواجدون فيها من والات لأعداء البلد ولدينا منهم بعض الزملاء في العمل فما هو الضابط في التعامل معهم وهل يجوز الأكل والشرب معهم والجلوس معهم وجزاكم الله خيرا أما الأكل معهم في عمل هم يجتمعون فيه ويكونون في ذلك الاجتماع ملزمين به يكون ما العمل فلا حرج في ذلك لكن على من يخالفهم في العقيدة أن يكون على ضفيرة من أمره, من أمره. هم يروى عنهم أشياء كيدية لا يعلنونها وأما في العقيدة فإن من يعتقد المذهب الاثني عشري لا شك لا ليس كفاً أن, يع... أن يكون مساوياً أن يقص في تزويجه ونحن لا تحل الزوجة الاثني عشرية للسني ولا تحل ابنة السن للاثني لي... عشر بيقيم نصيحة لمن يشتغل مع هؤلاء أن يحرص على بيان الحق لهم، وأن أهل السنة يعظمون على آل البيت، على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعروف الذين المعروفين، وأما من يزعون أنه في السرداب، وحتى الآن لم يحين وقت خروجه، الذين يزعون في ذاعاتهم عجل الله فرجه. هذا يزعم الله دخل السرداب قبل المائتين والأرضعين من الهجرة يعني له الآن أكثر من ألف ومائتين قريب مائتين سنة وأنه الآن باقي لم يخرج وأنه إذا خرج سوف يملع الأرض عدلا لا شك أن هذه المترات حتى عاد عليهم الشعرة المعري قال أما آدنا للسرداد أن يلد الذي حمل ثموه إلى آخر فمذهبهم لا شك أنهم مذهب، لكن ينبغي لطالب العلم أن يحرص على أن يعرف المذهب أن يقرأ في الكتب كتبت كتب وزعت وكثير منها وزع دون مقابل في عقائدهم ويرون أن أموال أهل السنة حلال لهم هذا في كتبهم الأصيل عندهم ويرون أن الحق فيما يخالف أهل السنة ويقول عالمهم إذا اشكر عليك الأمر فانظر ما تعمله العامة ثم اعمل خلافه فانه الحق والعامة هم أهل السنة والجماع أحسن الله إليك يا شيخ هذا سائل يسأل ويقول هل نقل الفتوى تعد من الفتوى هل نقل الفتوى تعد من الفتوى انه نقل فتوى عن شيخ إذا نقل الفتوى حقا من بداية موضع السؤال إلى نهاية الجواب فلا حرج عليه فمثلا مسألة يستفتي شخص فينقل لإنسان ما كتب في فتاة شيخنا الشيخ من باز وينقل هذا النص أرجو أنه لا حرج عليه في ذلك معي. أحسن الله إليك هذا سائل يسأل ويقول من عليه قضاء من رمضان وحل رمضان الآخر ماذا يعمل من عليه قضاء من رمضان المضى ودخل عليه رمضان التالي وهو لم يقضي لا شك أنه آثم إلا إن كان له عذر طيلك تلك المدة القضاء, القضاء عليه واجب لازم عليه أن يبادر وعلى ما ذكروا أنه إذا رمضان آخر قبل ان يصوم ما عليه من رمضان الفائس ولم يكن له عذر هذه المده فانه يقضي ويطعم مسكين عن كل يوم احسن الله إليه هذا سائل يسأل ويقول هل تجزئ قراءة القرآن بالقل دون تحريك الشفتين وجزاكم الله خيرا لا لا تجزئ بد أن يقرأ على الإنسان قراءة ظاهرة حروفها في الحديث في قراءة قراننا له بكل حرف عشر حسنات يقول النبي لا اقول ألف لا ميم حرف فإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف بد أن تكون قراءة وأما تدبر بالمعنى هذا ليس ليس ما قراءة نعم أحسن الله إلي هل يجوز للمرأة قطع النسل إذا قرر الطبع بسبب الضرورة؟ هل يجوز للمرأة قطع النسل؟ بالنسبة قطع... للضرورة لا أدري ماذا تعني. إن كان يتعني الضرورة النفقة أو التربية، هذا الأمر لله جل وعلا في كل ذلك. إن كانت تقرر أنها إن حملت قرر العطبة لو حملت يقضي عليها حملها وتموت في هذه الحالة لا حرج عليها. أما أن تقول انها أنها ولا أحد ينفق عليها وتترك الحمل لأن زوجها فقير لا شيء عنده استكفاء بما انجبوا فهذا لا يجب نعم. أحسن الله إليك هذا سائل يسأل ويقول إذا انا في سفر ومريت على المسجد وهم, يصل وهم يصلون العشاء وأنا لم أصل المغرب هل أصل العشاء وبعدها المغرب؟ أم ماذا افعل جزاك الله خيرا بل اذا مررت بجماعه يصلون العشاء وانت لم تصل المغرب فصل المغرب اما أن تصلي المغرب منفردا ثم تدخل, مع تدخل معهم وتصلي معهم من العشاء ما ادركت وتقضي ما فاتك وان لم تفعل واراك ان تكون دخلت معهم في المغرب فتدخل معهم في المغرب اذا قام للرابعه كم خط جالسا في الذكر حتى يتم الركعه الرابعه هنا معه ويجلس للتشهد فاذا سلم تسلم معه ولا يجوز لك ان تصلي العشاء قبل المغرب وقد ذكرت المغرب قبل الدخول في صلاه العشاء احسن الله اليك هذا سائل يسأل ويقول ما صحة حديث الجمعة الذي يقول من غسل واغتسل إلى نهاية الحديث كان له بكل خطوة أدري سنة صيام وقيام نرجو توضيحا, توضيحا في هذا الأمر وجزاكم الله خيرا لا بهذا العدد لا يصح والحديث في جملة في من بكر وابتكر غسل واغتسل وذهب إلى المسجد والمفرقين اثنين وصلى ما كتبنا إذا حضر ان انصت كانت الجمعة كفارة كله إلى جمعة الأخرى والزيادة الثلاثة أيام هذا في ويكفي إذا هذا يحصل للإنسان سنة كاملة يأتي الله بعدد من الجمعة إن شاء الله يحصل خير كثير نعم أحسن الله إليك هذا سائل يسأل ويقول هل إذا سألني شخص في مسألة وأنا أعرف حكمها فهل أفتيه أم أحيله على المشايخ؟ إذا كنت تعرف بيقين الحكم ولا إشكال عندك فيه تماماً فأخبره إن هذا هو رايك انت وإن كنت نقلته من كتاب فقل اني هذا قرأته في كتاب كذا في صفحة كذا في موضع كذا حتى إذا شك في الأمر يرجع اليه نعم أحسن الله إلي هذا سائل يسأل ويقول هل هل الإيجار بالتملك هل هو حلال أم حرام وجزاكم الله خيرا تسمم هل الإيجار بالتملك هل هو حلال أم حرام مثل. الإيجار بالتملك البيت... الإيجار المنتهي بالتمليك الإيجار المنتهي بالتملك يعني مثل سيارة يشترونها يا شيخ الإيجار المنتهي بالتمليك هذا سبقا صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بعدم جوازه أياما شيء عزم الشيخنا كمار الشيخ بن بازو عم معه نعم أحسن الله لي هذا سائل يسأل ويقول يا شيخ نرجو منكم التطرق إلى كلمة بسيطة عن, التق... عن تقوى الله عز وجل وجزاكم الله خيرا عن تقوى الله عز وجل تقوى الله سبحانه وتعالى في أن تجعل بينك وبين المحرمات والمكروهات حاجزا من مخافة الله جل وعلا لأن الله يقول: من يتق الله يجعل لهم أخرجا كن الله يجعل لكم فرقانا لإنسان اذا اتق الله يعني جعل بينه وبين اسباب سخط الله جل وعلا حاجزا يمنعه من القرب اليه وفق في حياته كلها لانه اذا استعمل هذه التقوى حقيقة حاجزته هذه التقوى عن كل ما يكرهه الله جل وعلا من الاعمال والاقوال وسائر الاحوال المهم أن يتحقق الله يقول يا الذين امنوا اتقوا الله وان تنظر نفس ما قدمت لغته اتقاء الله سبحانه ان يحرص المرء على العمل الذي يجزم ان الله يرضى عنه ويتجنب كل عمل يشك فيه ويحذر أشد الحذر أن يقع في عمل يجزم أنه محرم. وإذا أرزم المرء نفسه في مثل هذه الأمور سهل عليه قيادة النفس وسهل عليه حملها على طاعة الله بل سكون متهيئة للخير بإذن الله جل وعلا نعم. أحسن الله اليك هذا سائل يسأل ويقول ما حكم قراءة سورة الفاتحة بالنسبة للمأموم خاصة إذا صلى خلف إمام من صفاته العجلة في, في الصلاة وجزاكم الله وقال يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويقول عليه أفضل الصلاة بالتسليم يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين ولعبد مساء إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي إذا قال الرحمن الرحيم قال مدحني عبدي إذا قال مالك يوم ذي قال مجدني عبدي إذا قال إياك نعبد وإياك نستغفِر هذا بيني وبين عبدي يعني إن صدق أنصتَق ولعبي من السعير الآخر إذا كان الله جل وعلا يقول إنه أصلات هي الحمد عشان فيصلات بيني وبين عبدي نصفين يعني نص تمجيد لله ويعزان وطاعة الله وقسم إعلان العبد لإعطاعة ربه واستهداء العبد لربه أن يهديه إلى اخره النبي يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لكن في حديثنا أخر وهو في الصيح ايما أي صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ومعنى خداج ناقصة لأن الإخداج هو النقص قالوا إذا ألقت اللقحة ما في بطنها جنيلاً للأخدجة والعوام أهل النخيل يقولون عن النخل والنخل الذي لا يكبر الحبات فيه أنه أصبح خداجا يعني ناقص هذا الحديث يجعل من لن يقرأ الفاتحة لا يقال بطلة الصلاة وطلاناً ويكون عمل لا صلاة يعني لا صلاة كاملة النبي لما سمع الناس يقرؤون خلفه قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا إنا لنفعل قال إني أقول ما انازع القرآن لا تفعلوا إلا بام الكتاب فام الكتاب ينبغي أن يقرأ فيها واختلف العلماء في ذلك من من يقول قراءة الإمام قراءة للمأمومين ومنهم من يزيد حتى في الإشرار لكن الصيف وهو مذهب البخاري وخالهم في المذهب هذا احمد الشافعي ان قراءه الفاتحه حكم على الامام والماموم فينبغي للواحد اذا كان الامام لا يترك فرصه للمامومين في قراءه الفاتحه فليقراها ولو مع الامام ولو وقت قراءه الإمام ليحرص على ذلك الله إليك. صديرة الشيخ هذا سائل يسأل ويقول كيف أعرف وأتبين أنني أبحث عن رضا الله في مقصدي فمثلا أرغب في بإرجاع الزوجة الثانية التي طلقتها ولكنني أخشى من سخطي وزعل الزوجة الأولى فكيف أعرف أنني أقصد رضا الله عز وجل وجزاكم الله خيرا ناصر التقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا وازن بين الإقبال وعدم الاقبال وانظر ايهما عقرب لدى الله جل وعلا ثم خذ به وتوكل على الله وليكن قصدك الى ذلك واقدامك عليه التماسا للوصول الى مرضاه الله وثق بان التوفيق, التوفيق سيكون حليفك واما ارضاء الاولى او الثانيه لا شك ان الزوج ينبغي ان يحرص على ارضاء زوجتيه أو زوجاته أو واحدة لكن في حدود ما أمر الله به ولا يتجاوز ما نهى الله عنه نعم. أحسن الله إليك هذا سائل يصل ويقول ما هو الثواب الذي يحصل عليه مغسل الأموات وجزاكم الله خيرا ما هو الثواب الذي يحصل عليه مغسل الأموات وجزاكم الله خيرا الثواب إذن يذكر المنأنبي صلى الله عليه وسلم أو لم يذكر في القرآن مقدار ما يحصله الإنسان من أجل العمل هذا جزاؤه عند الكريم الأكرم وقد يكون فوق ما يتصور الإنسان لأن جود الله الإنسان له نهاية وعطاه جل وعلا لا ينتهي إلى حد فهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين فإذا اشتغل الإنسان في فرسيل الأموات يطلب مرضاة الله جل وعلا في عمله وكان يتقن العمل ويحسنه وكان لا يفشي ما يراه مما يرفض النذر في حال من يغسلهم فإنه يرجى له خير كثير لأنه في هذا العمل وإخدامه عليه وتحريه وقصده إرضاء الله جل وعلا وحرصه على تطهير هذا المغسل يرجع أن يحصل على خير كثير بإذن الله نعم. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسال الله عز وجل أن يجزى الشيخ خير الجزاء على ما قدم وأن يجعل الله عز وجل ما قدمه في موازين حسناته هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استوى استوى قيم الصهوف حالوا بالمناكب والأكعب